من اراد الدنيا فعليه بالكرآن ومن اراد الاخرى فعليه بالكرآن ومن ارادهما فعليه بالكرآن, أراد فعليه بالكرآن, أراد فعليه بالكرآن, أراد فعليه بالكرآن الكرآن الكريم وياتل من الذكر الحكيم ويزيز له علينا ذلكم العالم الكراني لدعي وقارب اتحدي لدعوة التلفزيون العربي فديلة القارع الشيخ الشيخ طهان روماني فليتفض المشكورة وندعو الله بالتوفيق لنا ولحضرتكم بهذا الاستبقاء انه ايه بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا لِلَّذِينَ أَسَاءُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَبًا ولداور الآخرة خير ولا نعمة دار المتقين. وَكِيلًا لِّلَّذِينَ تَّقَوَّمَا إِذَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا قَائِرًا غنوا في هذه الدنيا حسناً، ولدار الآخرة خير، ولن دار جنات جن جن جن عدن يدخلونها تجري من تقتها الأنهار لهم لا ضم الملاك يقولون سلاما عليكم. ولدار الآيرة خير ولدار الآيرة خير ولنعم دار, دار, دار المُت تَقِي وَلَنَعْمَ مَا دَامَ تَقِينَا جنات جن جن جن أدن يدخلونها نجري من دخل لهم يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم وقيل للذين اتقوا أنزل ربكم cai woக்கி في فِي هَذِهِ تُنِيَاحَسَنَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ تُ ولا تعرف الآخرة خائب ج ن تَجْرِي يذ خُغ وقت الذين تتهم الظلم الملائه تطيبين نقول نسلمنا سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخول الجنة. صدق الله العظيم